الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في منتدى فرسان السنة ان يقدم لكم روائع منتدى فرسان هذه المادة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا هو الحي ولقد جرّنا بني آدم وحملناهم في وَرَزَقْنَاكُمْ وَرَزَقْنَاكُم مِن الطِّيبَاتِ وَفَضْلَنَا وَالْحَيَاةَ من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمام فمن أوتي كتابهم بيمين فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَرْحَمَ فَهْوَ فِي الْآخِرَةِ أَرْحَمُ وَمَا سَبِيلًا وإن عن الذين أوحينا إليك لتبتري علينا غيرهم وإذا لتخذوك خليلا. walaw la sa sat تتركن naala ko diki sa ta ka mo illay يرزقوا البحر ورزقناهم ورزقناهم من طيبات وَفَضْلُ اللَّهِ عَلَاكَ كَثِيرٌ مِّمَّنْ قَال قُلْ لَنَا سِرٌّ فمن ثُمَّ إِنْ بيمينه كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ كتابهم ولا يظلمون فكيلا ومن كان في هذه فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليكتنونك وعينا إليك لتبتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِسْتَ تَوْكَمُ شَيْئًا قَلِيلًا وَلَوْ لَا لَ ق تتكَ م إلَ شيء قلا إذاذ سيكتلك علينا لو من نهاية وقرب أدخلني متخل صدق وأهرجني مخرج صدق وقرب أدخلني متخل راجعوا قدسوا جعل لي من Welcome to God. 1 Cuando... وَإِذَا أَنَّا عَلَىٰ الْإِلْزَامِ أَحَرَّضَ وَنَأَبِّكَنِبِيَ وَإِذَا مَسَّكُمُ الشَّرُّ قالوا فقد خاب واغرجني مخرجا فسبط والقرب بانسلني متقل فقد يا قوي ذي وجه علي وَقُلْ <تصفيق> جَاءً <تصفيق> <تصفيق> وَإِذَا أَنَمَّا عَلَى الْإِنْسَانِ عَرَّضْنَاهُ لِمَا أَجْرَمَ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ ويسألونك ألو أجِدُ لكَ بِهِ علينا قال إن شئنا بِالَّذِي بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به رحمةً من ربك إن فغلهك عليك كبيرا إن ذل فأبى صرناه إلا أو تسطط السماء Oh, Mama The man. ومَن well, ذلك جزا خاشی لهم من الأرض فأضرقناه ومن معه جميعا إلى كل أخي وأخت قد استفاد مما نقدم بإذن الله تعالى نسأله أن يدعو لنا بزخ الغيب يقول له الملك بإذن الله ولك بمثله مع تحيات إخوانكم في منتدى فرسان السنة قام بعمل الإخراج والهندسة الصوتية أخوكم في الله نوف هاتف فت زيو عشر تسعمية وتمانين سبعة وتمانين سبعة وعشرين وجزاكم الله خيرا وإلى أن نلقاكم في إستار قادم بإذن الله